ثمانية استمع إلى الجمل ثم اكتبها بجانب الصور المناسبة لها أريد أيضاً باوربانك وعصاصيل في أنا بحاجة إلى جوال جديد وسريع لا تنشغل بالهاتف الجوال كثيرا هل عندكم كفر الجوال وحماية شاشة؟